تعمل كل حاجة تعمل كل حاجة تعمل كل حاجة تستطيع تعمل كل حاجة صح صح شاهد مرحبا مرحبا مرحبا هذه الغابة نتعلم هناك الغابة نتعلم حاجة لأسفل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 أما بعد فنواصل ما كنا قد توقفنا عنده قبل شهور وهذا دائما في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان آخر كتاب توقفنا عنده من كتاب بلوغ المرام هو كتاب الجهاد وما يتعلق به من أحكام من خلال ما عقده الحافظ عليه رحمة الله من أبواب في هذا الكتاب وما أورد فيه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها أحكام وحكم وفوائد متعلقة بمسائل الجهاد وهي مسائل كثيرة من جهة وهي مسائل عظيمة من جهة أخرى، وهذا لأن الله جل وعلا شرع الجهاد لهذه الأمة لأمرين عظيمين، شرعه الله جل وعلا. للدفاع عن بيعة الإسلام وعن حرمة المسلمين، عن حرمة دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا الذي يسميه الفقهاء بجهاد الدفع. وحكمه أشد من حكم الثاني، فهو واجب على المسلمين على أعيانهم، لا يشترط فيه إذن الوالدين بالنسبه لمن كان تحت ولاية والديه، ولا من تلك الشروط التي تشترض في النوع الثاني ألا وهو جهاد الطلب جهاد الطلب الذي لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالته في الأرض فالأول آكد من الثاني لما فيه من حماية هذه الأمة و دفع لعدوها عنها لأن استيلاء الأعداء على شبر من أرض الإسلام فيه من المفاسد الشيء الكثير ناهيك. عما يترتب عن هذا من هتك للأعراض وسفك للدماء وقتل للأبرياء من المستضعفين من الولدان والنساء أن فيه رجوع الشرك على أو تعبيد غير الله جل وعلا على أرض الله تبارك وتعالى بعد أن كان يعبد فيها الله وحده لا شريك له وتعبيد الخلق لخالقهم جل وعلا هو غاية الجهاد ما شرع الجهاد ما سلت سيوف المجاهدين ولا رفعت راياتهم إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى على أرضه فإذا تولى هذا واستولى أعداء الله على بلاد الإسلام رفعت رايتهم راية الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وحال الناس بين كر وفر وهذا مردهم ردهم إلى حال هذه الأمة بين ضعف وقوة بين ضعف وقوة فإذا كانت القوة لهم كان لهم التمكين وكانت لهم الغلبة على أعدائهم وسبقت الأحاديث التي ورد فيه الكلام عن فوائد هذه الشعير العظيمة من شعائر هذا الدين وما ورد من الفضائل فيه بابنا اليوم هو باب متعلق بمثائل الجهاد ألا وهو باب الجزية والهدنة سبقت أحاديث وكنا توقف توقفنا عند حديث المسور من هذا الباب ألا وهو الحديث السادس من أحاديث باب الجزية والهدنة قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وعن المسور بن مخرمى ومروان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الحديبية خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله فذكر الحديث بطوله يعني قال الحافظ عليه رحمة الله المسور ومروان مروان بن الحكم عليه رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة بطوله بطوله يعني وهو من الأحاديث الطويلة فيه ما حدث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه من أصحابه عند خروجه في ذلك العام و. عام الحديبية هو العام السادس لهجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام السادس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد أداء العمرة خرج يريد أداء العمرة ولم يخرج مريدا لقتال ولا حرب وخرج معه ما يقارب 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار لما قطد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بيت الله الحرام هذا البيت الذي حرمه منه المشركين أو الذي حرمه منه المشركون طيلة هذه الأعوام خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج في هجرته تاركا وراءه أحب البقاع إلى قلبه ألا وهي مكة عاد إليها في هذا العام يعني بعد ست سنين وكذلك من كان معه من المهاجرين من أصحابه وكلهم قد اشتد حنينه وشوقه إلى هذه الأرض المباركة وإلى هذه البلدة الطيبة إلى بيت الله الحرام ولهذا كان معه هذا العدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين العمرة وقد أحرموا بعمرتهم وساقوا معهم البدن حتى إذا وصلوا إلى مقربة من مكة وفي هذا المكان الذي يسمى بالحديبية الحديبية مكان عند مشارف مكة بينه وبين البيت الحرام حوالي عشرين كيلومتر وهو الآن ضاحية من ضواحي مكة لما اتسع البنيان واتصل العمران الحديبية الآن ضاحية من ضواحي مكة أه أه تعرف الآن بالشميسي حي من أحياء مكة اسمه الشميسي هذه هذا المكان هو المكان الذي وقع فيه صلح الحديبية كان يسمى بالحديبية وسمي الصلح به نسبة إليه. وسمي العام عام الحديبية كذلك نسبة إليه نسبة إلى هذا المكان والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في الحديبية لأن ناقته القصوى حبست عند الحديبية حبست عند الحديبية قال بعض الصحابة خلعت أو حزنت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها ما كان هذا من خلقها أي القصوى حيوان له خلق كذلك ولكن حبسها حابس الفيل ولكن حبسها حابس الفيل أمر الله جل وعلا حبسها فتوقفت القصوى وما أرادت أن تسير بإذن الله جل وعلا فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وسمع بهم المشركون وخرج من خرج منهم وأرسلوا الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلموه حتى جاءه سهيل بن عمر حتى جاءه سهيل ابن عمر لما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قيل له إن سهيل قد قدم إليك يعني رسول من قبل المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الفألي الحسن سهيل سهلت بإذن الله أو سهل أمركم أو سهل أمركم وهذا من الفعل الحسن يكون بمثل الكلمة الطيبة أو, أو, أو الإثم الحسن لا الإثم القبيح هذا يتفائل به الناس خيرا ف جاءه سهيل وكان التفاوض أو التعاقب بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين مشركي مكة بتفويض سهيل بن عمر يعني سهيل بن عمر هو المفوض من قبل كبار قريش وتعاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم على بنود المعاهدة هذه البنود التي عرفت بعد ذلك أو سميت بعد ذلك بصلح الحديبية وصلح وسميت بصلح الحديبية صلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح في هذه المعاهدة مع من كان يحارب أي تصالح مع مشركي قريش أو مشركي مكة تصالح معهم كان في حرب وقتال فتصالح معهم في هذه المعاهدة أو بع... بهذه المعاهدة والصلح يكون بعد نزاع أو بعد شقاق أو بعد خلاف والصلح مطلوب وواجب بين المسلمين والله جل وعلا أمرنا بأن نصلح ذات بيننا والله جل جل وعلا جعل الخيرية في الصلح قال والصلح خير والصلح فيه مصلحة إذا كانت مع غير المسلمين حتى مع الكفار نتصالح نعم نتصالح و. ندخل في هدنا مع أعدائنا وهذا تحقيقا لمصالحنا تحقيقا لمصالحنا ولا شك أن في هذا مصلحة وهذا لا يتعارض مع ما أمرنا الله عز وجل به الله تبارك وتعالى أمرنا بقتال ومقاتلة المشركين واقتلوهم حيث تقفتموهم ولا تعارض بين أمره جل وعلا وبين إذنه لنبيه عليه الصلاة والسلام بمهادنة المشركين كانت مصالحة والمصالحة ما من مصالحة إلا وفيها شروط أو فيها بنود تسمى شروط العهد أو بنود العهد وصلح الحديبية كانت فيه بنود كذلك أول هذه البلود أنه لا يعتنوا العام يعني أول شرط قال له أن تعود من حيث أتيت من حيث أتيت تثور نبي الله جل وعلا وهو رسول الله حقا كما قال لعمر كما سيأتي رضي الله تعالى عنه. يأتي من مكة من من المدينة يخرج منها ثم يحرم في ذي الحليفة ثم يقطع هذه المسافة الطويلة أربع أكثر من أربعمائة كيلو متر ويصل إلى مشارف مكة وقد يجد من نسيمها ويمنع أن يدخلها معتمرا يريد الطواف بالبيت فقط لا يريد قتال ولا نزال ولهذا الصحابة خرجوا من غير سلاح لأنهم كما قال أبو بكر لا نريد حربا كنا لا نريد حربا والأصل أن أهل مكة لا يمنعون أحدا أراد أن يطوف بالبيت هذا الأصل في أهل مكة وما عرف عنهم أنهم منعوا طائفة من الناس أو فردا من الناس يريد الطواف بالبيت ولكن لشدة حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الكرام كان لهم معه شأن آخر فأول الشروط عدم تمكينه من الاعتمار ذلك العام وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأن يعود العام القادم وأن يعود العام القادم وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمر الصحابة بأن يتحللوا وأن يذبحوا ما معهم من الإبل الصحابة تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ثلاث مرات أن يتحللوا وينحروا ولا يتحرك واحد منهم بشدة ما أصابهم من الحزن والذهول أنهم سيرجعون إلى المدينة من غير من غير أن يتنعموا برؤية البيت من غير أن يطوفوا ببيت الله الحرام من غير أن يتموا نسكهم كان هذا وقعه شديدا على قلوبهم رضي الله تعالى عنه ليس هذا فحسب بل حتى غضب رسول الله عليهم ودخل على أم سلم رضي الله تعالى عنها وهذه من بركاتها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال من الغضب على أصحابه لأن النبي لعز لا له بهذا الحال مع أصحابه فقالت يا رسول الله حلق وانحر فإنهم سيتبعونك فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقولها حلق نادى حلاقه فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر قبله فتبعه الصحابة بعد ذلك حلق بعضهم لبعض حلقوا جميعا تحللوا ونحروا ما عندهم من البدن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتتالا لأمره هذا البند الأول من بنود المعاهدة هذه المعاهدة التي أراد المشركون من خلالها أن يظهروا على بوجه القوة حتى في في في في في في افتتاح الكتابة كتابة المعاهدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما امر كاتبا بان يكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل لا نعرف الرحمن بل اكتب باسمك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم أنكر بعض الصحابة أنكر علي رضي الله تعالى عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم قال اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد الرسول الله وسهيل بن عمر قال سهيل لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما قتلناك المشكل والنزاع الذي بيننا وبينك وهذه نحن لا نعتقد أنك رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله وتهيل بن عمر هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بدأ بكتابة بنود هذه المعاهدة من بنودها كذلك البند الأول أنه لا يعتمر منع من العمر فوافق على ذلك أن يعتمر أذنوا له أن يعتمر العام القادم وأن لا يقيم في مكة إلا ثلاث ثلاث أيام ثور هذه المشقة وهذا السفر البعيد لا يقيم في مكة إلا ثلاث أيام ثم يرجع قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر وكان بندًا من بنود المعاهدة أو المطالحة من بنود المطالحة كذلك وضع الحرب بينهم وهذا أهم البنود وضع الحرب بينهم أي أن يتهادنا هو ومشركوا مكة يعني أن يتركوا الحرب لمدة عشر, سنين عشر سنوات يضعون فيها الحرب اتفق على ذلك، يعني هدنا هدنا محدد بمدة مدتها عشر سنوات، فوافق على ذلك. من بنودها كذلك، وهذا من البنود التي كان وقعها على قلوب بعض الصحابة شديدة أنه من جاء. من الكفار مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرك إذا جاء واحد من أهل مكة أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين ليس الإشكال في هذا إنما الإشكال في تتمة هذا هذا البند وإذا وإذا خرج مسلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لا يرد لا يردونه إليه لا يردونهم إليه يعني واحد من كان من مركض ارتد عن الإسلام وذهب إلى عاد إلى مشرك مكة لا يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا وإن كان ظاهره وإن كان ظاهره فيه ظلم وهوش عدل كيف إذا جاء واحد من عندكم إلينا نرده إليكم وإذا جاءكم واحد من عندنا إليكم لا تردونه إلينا إما أن يكون بالمثل من جاء منكم إلينا نرده إليكم ومن, جاء ومن جاءكم منا ردتموه إلينا أو أو أنه لا يرد لا هذا ولا ذاك إذا جاء واحد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده او خرج واحد من المسلمين الى المشركين لا يردونه كذلك هذا العدل ولكن مشركو مكة لانهم ينظرون ان الكفة كفتهم هي الراجحة وان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانهم كأنهم أقوى منه يعتقدون هذا فأملوا هذه الشروط ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رغم أن بعض الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع بهذه البنود قال يا رسول الله ألس رسول الله حقا؟ قال بلى قال ألسنا على الحق؟ قال بلى قال فلما نأخذ الدنية في ديننا أو نرضى بالدنية في ديننا فقال عليه الصلاة والسلام إني والله لا رسول الله حقا وإن الله ناصري وان الله ناصر والله يعلم وانتم لا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه والحديبيه كانت فيها ظروف عظيمه صلح الحديبيه كان فيه ظروف عظيمه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا حتى أصبحوا بعد ذلك حتى أصبحوا بعد ذلك يردون على كل من يقدم رأيه على أمر الدين وكانوا يأمرون من بعدهم من التابعين ومن صغار الصحابة أن يتهموا آراءهم في الدين لما؟ لأنهم نظرهم بآرائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا وظنوا أن هذا من الدني كما ظن الفاروق رضي الله تعالى عنه ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم مراجعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيها طعن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ظن بعض الجهل وليس فيها انتقاف هذا صحابي كسائر الصحابة والصحابة كانوا لا نقول يراجعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاشا لهم ذلك الصحابة كانوا ربما يستفصلون من النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه تفصيلاً في أمر غاب عليهم أو غابت عليهم بعض خباياه أو بعض معانيه ولهذا عمر ما قال والله لا أقبل بهذه الشروط والمعاهدة أو لا تلزمني أو ما إلى ذلك ألفت رسول الله حقا؟ قال بلى ألفنا على الحق؟ قال بلى ولكن رغم هذا وجد في نفسه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأحس بذنب لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل قال بعد ذلك في رواية من روايات حديث صلح الحديب الطويل قال عمر رضي الله تعالى عنه فعملت بعدها أعمالا يعني بعد هذه المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل بعدها أعمالا تكفيرا لفعله تكفيرا قصد منها أن يكفر عن فعله ذاك أعمال بمعنى أعمال صالحة صدقات وصيام وما إلى ذلك من باب من باب وأتبعي السيئة الحسنة تمحها هذا باب عظيم يا إخوان ولو أننا كنا على هدي على هذا الهدي القويم على هدي هؤلاء الرجال الأفذار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهجنا هذا المنهج الرباني أننا نراقب أنفسنا ونراجع أعمالنا ونتبع السيئات بالحسنات لكنا في خير عظيم ولكن هذه المعاني وهذا المنهج القوي غاب عن الكثير مننا نتبع السيئة بالسيئة بل ربما نتبع السيئات بالسيئات والحسن بالسيئات كذلك نسأل الله عز وجل عفو العافية أصحاب رسول الله هذا منهجهم عمل أعمالا بعد ذلك كأنه أحز بشيء من الذمت لأجل هذه المراجعة رضي الله تعالى عنه هذه هي البنود أو شروط هذه المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين معاهدة من المعاهدات هل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال هذا كانت عاهد غير مشركي مكة معاهدات سابقة أم هذه أول معاهدة سؤال أحسن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت بينه وبين اليهود معاهداء أو معاهدات و في كل المعاهدات عدوه هو الذي ينقض العهد وفي هذا مصلح وخير يعني العدو إذا نقض عهده كأنه كأنه حكم على نفسه حكم على نفسه ولهذا اليهود كل طائفة منهم نقضت عهدها كان ذلك حفا لهم <تصفيق> يهود يهود بني قريضا وأولهم نقضا يهود أظن بن قينقاع ثم قريضا كل من نقض عهده حاصره النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأجلاه من المدينة أي أخرجه منها أخرجه منها كذلك بينه وبين مشرك مكة من تظر النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات بل قبل انقضائي قبل انقضائي المدة نقض المشركون العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلتهم لحلفاء النبي من بني خزاعة فكان فتح مكة بعدها فكان فتح مكة بعدها ولهذا يا اعتقد الصحابة بعد صلح الحديبية أن الفتح عند صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لما قفل راجعا إلى المدينة أنزل الله جل وعلا عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنوات كان فيها الفتح كان فيها الفتح وإن كان ظاهر هذه المعاهدة فيه تمكين للمشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تحقيق لمصالح مشركي مكة على مصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أراد أن يبين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن يتحققوا على قوله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون الأمور بيد الله الأمور بيد الله ما على العبد إلا أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى والله جل وعلا يبتل العباد بأنواع من المحن والمصائب والابتلاءات ليمحص ما في قلوبهم ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب وأصل من الأصول يستفيده المسلم مما قصه الله جل وعلا علينا من قصص الأمم السابقة وغيرهم من الصالحين وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أن الأمر كلما ضاقت تسع كلما ضاقت تسع إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب الأمور إذا ضاقت على هذه الأمة الأمة تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتعود إليه وتتضرع بين يديه والله جل وعلا بيده الأمر كله وهو القاهر فوق عباده والله جل وعلا ناصر أولياء إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ونصر الله جل وعلا باق في هذه الأمة ما بقيت طائفة مؤمنا ترجع إليه تبارك وتعالى وتتضرع بين يديه ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هذا درس عظيم من دروس هذه الواقع المشهود صلح الحديبية من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحافظ وفي هذا ما صالح عليه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله يعني هذا في افتتاح المعاهدة ومحمد بن عبد الله سهيل بن عمر يعني المفوض عن مشرك مكة على وضع الحرب عشر سنين وهذا اكتفى للحافظ أورد الحديث مختصرا يعني اقتصر على محل الشاهد محل الشاهد مما ترجم له في هذا الباب يعني الهدنة من بنود من بنود هذه المعاهدة بند الهدنة الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين وضع, وضع الحرب وضع الحرب هذا هو الهدنة الهدنة هي وضع الحرب بين طائفتين تتقاتلان تكون هدنة بينهما والهدنة إما أن تكون مؤقتة أو غير مؤقتة مطلقة إما أن تكون مقيدة بزمن أو أن تكون مطلقة وهذه مقيدة وهذه مقيدة بزمن وهذه مقيدة بزمن والأصل أن تكون الهدنة مقيدة بزمن هذا هو الأصل عشر عشرين سنة قد تكون مطلقة من غير خيط ولكن لا تكون دائما لأن إذا جعلنا الهدنة دائما أبديا هذا ماذا يكون فيه تعطيل لشعير من شعائر الدين تعطيل لشعيرة الجهاد في سبيل الله لا يكون هذا لا يكون هذا هدنة مؤبدة لا تكون ولا تجوز العلماء اختلفوا في المطلقة هل جائزة أم لا والصحيح أنها جائزة يعني مطلقة غير مقيدة، ولكن فرق بين المطلقة وبين المؤدلة. المطلقة يعني ما قيدوهاش ب بأعوام، يعني قد تنقضي، قد تنقضي إما إذا نقض أحد الطرفين بند من بنودها، أو إذا اتفق أو طلب طرف نقض هذه المعاهدة، وهذا واقع. والسائدة من الهدنة هي هي أن يأمن الناس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكاتب يأمن فيها الناس يأمن فيها الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وأعراضهم هذا العدو الذي كان يهددهم خلاص دخلوا معه في هدنة ولو لفترة يأخذ الناس فيها نفس يرجعون إلى أنفسهم ويراجعون أنفسهم الضعيف لأن يتقوى وقد تمر الأمة على فترات ضعف تحتاج فيها لفرصة حتى تقوي نفسها تقوي نفسها من جديد، تقوي نفسها من خلال تقوية أفرادها، تقوية المادية والمعنوية. الناس إذا كانوا في خوف وفي هلع وفزع، يعني تختلط عليهم الأمور. إذا أمنوا، إذا أمنوا، أمنهم هذا يفتح لهم أبواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمن فيها الناس ويكف ويكف بعضهم عن بعض يعني تحقن فيها الدماء تحقن فيها الدماء وحقن دماء المسلمين هذا فيه مصلحة عظيمة المسلم الواجب وخاصة بالنسبة لمن ولي أمر المسلمين وهذه الأمور ترجع إلى ولات أمر المسلمين لا بد أن يراعوا هذا الأمر ما يكونش فيهم التحور والاندفاع آه مثل ما يفعل ربما بعض الناس ولهذا سفهاء الأحلام لا يصلحون لمثل هذه المهام هذا المهام ينبغي أن يكون فيها أهلها وأصحابها أهل النهى والعلم والشكمة والفطانة هم الذين يصلحون لمثل هذه المهام العظيمة التي فيها جلب للمصالح درء للمفاسد وجلب للمصالح درء المفاسد عن المسلمين وجلب المصالح لهم كذلك يكون ناس عقلاء ما هو شهدك أنا القدام اللي يكون يكون هذا ما ينبغي. نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في مهادنة المشركين، وقد كانت بينه وبينهم حروب، انتصر عليهم في غزوة بدر، وكانت الغلب لهم في غزوة أُحد، ورد الله جل وعلا كيدهم في الأحزاب، ما كان. النبي صلى الله عليه وسلم مقهورا من قبلهم، ولكن رغم ذلك كانت المصلحة غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المصلحة فهدن هؤلاء ودخل معهم في هذا الصلح وتعاهد معهم هذه المعاهدة هذه المعاهدة التي كان فيها خير كثير والله جل وعلا أنزل بعدها إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفي هذا حكم بالغة من فوائد هذا الحديث فيه أولا أولا الراوي المسور هذا من صغار الصحابة صحاب ابن صحابي يعني مخرم بن نوفل صحاب كذلك وابنه راوي الحديث صحابي كذلك كذلك الراوي الثاني يعني الحديث هذا رواه المصور ومروان مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم صحابي من صغار صحابة وابوه صحابي كذلك وابنه عبد الملك ابن مروان من من أمراء أو من خلفاء بني أمية من خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان يعني اللي دامت بعده الدولة الأموية إلى إلى السنة الثانية والثلاثون بعد المئة بداية الدولة العباسية بداية الدولة العباسية. قلنا من فوائد هذا الحديث فيه أولا أولا جواز مهادنة الكفار مهادنة الكفار إذا كان في ذلك مصلح للمسلمين ولا يعتبر هذا تعطيلا للجهاد في سبيل الله. هذا من الجهاد، بل أورده علماؤنا من في أبواب الجهاد أو ضمن أبواب الجهاد فيه جواز مهاجنة الكفار. ولا يعتبر هذا تعطيلا ل في سبيل الله يعني ذكرت لي مصلحه هاي من فوائده كذلك أن في هذه المهادنة أن في هذه المهادنة حقن لدماء المسلمين يعني هذه المهادنة يعني صلح الحديبية حقن لدماء المسلمين يعني الثور لو أن الصحابة ما دخلوا هذه المعاهدة وأبوا إلا أن يتم نسكهم ويقاتلوا من منعهم كانت يعني تكون مقتل عظيمة عند مشارف مكة ولكن الله جل وعلا حقن هذه الدماء وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بسبب هذه المعاهدة ففيها حق لدماء المسلمين من جهة ومن جهة أخرى فيها إنقاذ لكثير من المشركين الكثير منهم في هذه المدة مهاذنة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أسلموا دخلوا في الإسلام منهم منهم كبار الصحابة وكانوا من كبار مقاتلي قريش خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم وغيرهم هذا بسبب ماذا ب سبب هذه المهادنة يعني من الحكم والفوائد لهذه المطالحة أو لهذا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين من فوائد هذا الحديث وهذه من فوائد كذلك المعاهدة أن هذه الموادعة أو المعاهدة نفس الشيء عرفت المسلمين أو عرفت المشركين محاسن الإسلام وأنه دين الوفاء وأن أهله أوفى الناس للعهود وهذا ينبغي أن تحافظ عليه هذه الأمة هذه الأمة أمة وفاء ولو مع أعدائها ليست أمة غدر وفاؤها بالصورة الشرعية وفاؤها كأمة ووفاؤها كأفراد فيما بينهم في تعاملهم كأمة المعاهد المعاهد في أمة الإسلام إذا عاهد مسلما واحدا كأنه عاهد المسلمين جميعا دمه أصبح معصوما دما حرام كدم المسلم في هذا الباب ولهذا الحافظ عليه رحمة الله من فقهه أنه أورد حديث النهي عن قتل أو الوعيد الشديد في قتل المعاهد بعد هذا الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها على مسيرة أربعين عاما الذي يقتل معاهد كافر دخل بلاد الإسلام بعهد كيف ما كان هذا العهد العهد بمثابة أمان عاهده فرد من أفراد الأمة قال أرواح راكد على عخبي. الان كي بعض الدول باش يعطيوا الفيزا يقولوا له اجيب شهادة ايواء. هكذا الحاج ايبارجومون. ايه. هذيك هدي الشهادة هذيك بمثابة المعاهد. عهد وهذاك الامان. الحاج مثلا انا نعطاه واحد. من الانجليز امن. من الانجليز حبي يجي يقول الحاج ذي ايبارجومون داله الحاج ايبارجومون. يأويه عنده. واش معنى يأويه? يأويه يكون آمن عنده مصان محفوظ عرضه ماله كل شيء ما وش يجيبوا عنده يأويهم بعد مثل ما يفعل أهل الغدر يجيبوا ناس عندهم يأوونهم يظهرون لهم الأمان فإذا غابت أعينهم ناموا غضروا بهم عياذا بالله في أموالهم أو في أنفسهم شرم عظيم هذا معاهد لا يجوز لمسلم أن يؤذيه أبدا فهذه المعاهدات أو هذه المعاهدات معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أو للمشركين معاهدات الصحابة من بعده اقرأوا معاهدة عمر رضي الله تعالى عنه لأهل بيت المقدس من النصارى هذه المعاهدة العظيمة التي فيها إعطاء للأمان ووفاء للعهد التي فيها لا إكره في الدين وعاش هؤلاء مع المسلمين في أمن وأمان، بل كان بعضهم يقول أنهم عاشوا مع المسلمين في أمن وأمان أفضل مما كانوا عليه أيام أيام قياصرهم وملوكهم. هذا دين الله جل وعلا، فهذه المعاهدات هذه المعاهدة و. كل المعاهدات معاهدات المسلمين وبالدرجة الأولى معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أو مع المشركين فيها إظهار لهذه المحاسن محاسن هذا الدين العظيم أنه دين وفاء من فوائد هذا الحديث كذلك أن هذا الصلح كان فاتحة الخير للمسلمين الوقت إلى الحجة لأنه كان سببا لفتح مكة لأنه كان سببا لفتح مكة طيب نتوقف عند هذا ال... عند هذه الفائدة. من هذا الحديث الطويل وهذه المصالح العظيمة صلى الله عز وجل من يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم ومحمدك شهد والله إليه